من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة اعدت للكافرين وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م ثم ينيدكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو ترجعون اليه ذ خلق لكم ما في الأرض إلى السماء ما جميعا ثم استوى في ف س و ن سبع س م ا ا و ترجعون وهو بكل شيء عليم وإذ بكل عليم قال شيء ب ك للملائكة إني ا ل الأرض خليفة ل في ا ق ا فيها أتجعل م ف ي ه ا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون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 آدم رغدا منها شئتما اسكن الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا وزوجك أنت تقربا هذه الشجرة هذه هذه حيث فتلقى ك و ن من ا ا ظ ا الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا ل فأزلهم م ي فيه ن و ل ادم بعضكم لبعض ع و و ل ك في الأرض من س ت ومتاع ر إلى ح ي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم قل نهبط و ا منها جميعا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 قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا فارض ولا بكر ع و ا ن بين ذلك ففعلوا ما تقمرون قالوا دعونا ربك يبين لنا ما لونها قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعونا ربك يبين لنا ما هي إ ن ا ل ب ق ر ة ش ا ب ه ا علينا وان شاء الله لمهتدون قال لنا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 و إ ذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى و يريكم آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره ة وإن من الحجارة لما الحجارة يتفجر او ل أ ن ه ا ر إ ن ن م ه ا لما ي ش ط ق فيخرج منه الماء و إ ن منها لما يهبط من لما الله وما يهبط الله الله خشية ه ف ت م ع وقالوا ن أن د ك ن منهم يسمعون فريق ك ا الله م ثم ي ح ر ف ن من ه م بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهم و إ ذ اتحدثونهم لقوا الذين آمنوا قالوا خلى إلى بعض قالوا آمنوا وإذا آمنا بعضهم بعض أ بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلمون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 والمساكين وقولوا ا ا ل م س ك ي ن و للناس ح س ن ا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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون واتبعوا ما ت ث ل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 وقال ا وإذا ل أ ر ض ض ى أ م ر ي ق و له كن فيكون و ق الذين ا ل لا يعلمون لولا يكلمنا الله أ و ت أ ت ي ن ا ا ي ة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ت ج ا ب ه ت قلوبهم قد بينا ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون ؤ م ن ن إنا أرسلناك ل ب ح بشيرا و ذ ي ر ا ل تسأل ا ع أصحاب النصارى الجحيم حتى اليهود ولا ولن عنك ترضى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 إ ل آ ب ا ك إ ب ر امه ه ي وإسماعيل وإسحاق إ ل ا واحدا ونحن له مسلمون له تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدون قل بل مله إ ب ر ا ه ي م حنيفه وما كان من المشركين قولوا آ م ن ا بالله وما انزل إ ل ي ن ا وما انزل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 ومن ق ا ا ل و هودا أو أ أ نصارا ن ت أعلم أم الله م و اظلم ممن كتب شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون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 ف ل ن و ل ي ن ك قبلة ت ر ض اتيت ه ا ف و وجهك شطر المسجد وحيثما ن م ف و و ل الذين و ت اوتوا الكتاب ل ل ي ع م ن أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أ ربهم الله الحق وما بغافل عما ي الذين ت أ ت و الكتاب بكل آ ي ة ما تبع و ا قبلتك وما أ ن ت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله ب ع ض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 قدير. ومن حيث خرجت فول ي وجهك شطر المسجد الحرام و إ ن ه ل ل ح ق من ربك وما الله بغافل عما تعملون و ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم ن كنتم للناس الذين منهم نعمتي المسجد الحرام ما عليكم عليكم حيث حجة خرجت شطر شطره ت ت فلا لألا إلا ه د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 يطوف ب ه م ان و م الذين ل عليم ل ه شاكر إن يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك تابوا وبيّنوا أتوب عليهم وأنا ان ل ا خالدين س أجمعين في ه ا لا ي خلق ف ف عنهم ا ع ذ ا ولا هم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ب ينظرون وإلهكم هو إله إله ل هم في إن خ السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أ ن ز ل الله من السماء من ماء فاحيا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث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 ولا يوم ولا ولهم يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ع ذلك ا ب أ ي م أ و ل ئ الذين اشتروا الضلالة بان ل والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك ه أصبرهم د ى فما ب أ الله نزل الكتاب بالحق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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ا ل ع د ة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون و وإذا دعوة فليستجيبوا وليؤمنوا ن عني فإني أجيب دعوة إذا دعان إذا عبادي الداعي سألك أجيب لي بي لعلهم قريب بي د ر ش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 كذلك يبين الله آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتقون ولا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل وتدلوا بها إ ل ى الحكام لتاكلوا فريقا من أ م و ا ل الناس ب ا ل إ ث م وانتم أ يسألونك ن تعلمون ت م عن ل ل قل ل ل أ ه هي مواقيت ا والحج وليس البر س وليس بأن أ ت البيوت و ا ن ولكن من ظهورها ولكن البر ا تعلمون ق واتقوا وأتوا البيوت من أبوابها الله ل من ك ت ف ل ح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 فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله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 ف إ ذ ا أ ف ق ت م من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم و إ ن كنتم من قبله لمن الضالين ثم من حيث من الله الله رحيم فإذا قضيتم مناسككم الله كذكركم آباءكم فمن أفيضوا أفاض أو أشد واستغفروا غفور فإذا فاذكروا في يقول الدنيا وما الناس الله الله الله ذكرا الناس ربنا آتنا يقوموا إن من لم في اللهم آ خ خ ر ة من ق و م ن من يكون ر ب اذكروا آتنا الآخرة الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا في وفي ع ا النار ب ل لهم نصيب مما نصيب كسبوا و الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أ ن ك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 و الله رؤوف بالعباد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا دخلوا في السلم ك ا ف ة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه ل ك م عدو مبين ف إ ن ز ل ل ت م من بعد ما جاءتكم ا ل ب ي ن ا ت فعلموا أ ن الله عزيز حكيم هل ينظرون إ ل ا أ ن ي أ ت ي ه م الله في غلل من الغمام و ا ل م ل ا ئ ك ة وقضي ا ل أ م ر و إ ل ى الله ترجعوا ل ا م و ر س و ل ْ بَنِي إ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل َ ك َ م ْ آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م ْ م ِ ن ْ آيَةٍ ب َ ي ل ا س ل ا م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 والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم أ م حسبتم ان تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبركم مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير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 و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا تأخذوا يحل لكم أن تأخذوا مما شيئا إلا أن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 ب م ع ر ولا ف و تمسكوهن ضرارا ل ت ع د د و ا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 ل ان أ يعفون أو يعفو الله ذ ي بيده عقدة ا ن وأن تعفو أقرب ولا تنسوا الفضل بينكم إن ك ا ولا الفضل ا ح تعفو للتقوى أقرب ل ل بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى و ق و ن و ا لله قانتين ف إ ن خفتم فرجالا او ركبانا ف إ ذ ا أ م ن ت م فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون م ن ك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 فلما جاوزه هو والذين آ م ن و ا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق و الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أثرق علينا صبرا وثبت على القوم الكافرين واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ض ذو فضل على العالمين تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه أ ن ب ت ت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء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 ل ل ف ق ر ا لذين أ ح ص روحي سبيل الله لا يستطيعون ض ر ب ا في ا ل أ ر ض ي ح س ب ه م الجاهل أ غ ن ي امين الدعفه تعرفهم بسماهم ي تعرفهم بسماهم ليس أ ل و ن النا سيلحفر ا وما ت ن ف ق و م ن خ ي ر ف إ ن الله به عليم ا لذين ي ن ف ق و ن أ م و ا ل ه م ب ا ل ل ي ل ونهار ا ل س ر ع و ن ع ل ا ي ة فلاهم أ ج ر ه م عند ر ب ه م ولا خ و ف عليهم ولا هم يحزنون ا لذين ي أ ك ل و ن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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين ف إ ن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن إلى كان فنظرة ذو عسرة فنظرة إلى ميسره و أ ن تصدقوا خير لكم إ ن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى مسمى وليكتب بينكم كاتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق آمنوا إذا فاكتبوه كاتب بالعدل ولا كاتب كما الله الحق الله ربما أجر علمه إلى مسمى واستشهدوا ل ي ب مِنْهُ شَيْئًا فإن كان الَّذِي عَلَيْهِ كَانَ فَإِنْ سَفِيْهًا أَوْ ضعيفا أَوْ ضَعِيفًا ط ي يُمِلَّهُ ع أَنْ الْوَلِيُّهُ شهيدين من رجالكم